ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت وكان الله شاكرا علما وكان الله شاكرا علما